بوك تو كيسا دي تتايت ثمانية وخمسون ثمانية وخمسون كيسا تتروبيت أجزاء الجسم <تصفيق> <تصفيق> أجزاء الجسم بوزا <تصفيق> تونيبور أرسم رجلا <تصفيق> أرسم رجلا في فيلم كوكن الراس اولا الراس اولا بورين بانني كابيله الرجل يرتدي قبعة الرجل يرتدي قبعة مو كي توتم فلوكت الشعر لا يراه احد الشعر لا يراه احد نكيتوكن اته دشات الاذنان لا يراهما احد ايضا الاذنان لا يراهما احد ايضا هذا كريسي نكيتوكت الظهر لا يراه احد ايضا الظهر لا يراه احد ايضا Un quizatoy sut ve kojen Arsumu al-aynayn wal-fam Arsum al-aynayn wal-fam Burikertsen ve chesh Ar-rajul yarqusu wa yadhhak Ar-rajul yarqus wa yadhhak Burika ny hund tjat Ar-rajul lahu anfun tawil الرجل له انف طويل ايضا مشك نتو هو يحمل بيديه عصا هو يحمل بيديه عصا ايضا لدى شال نقاف هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول العنق اشتنتمر دفتوث الفصل شتاء والجو بارد الفصل شتاء والجو بارد كرهت إكاتوچيشم الذراعان قويتان الذراعان قبطان اذا كمت إكاتوچيشم الساقان ايضا قويتان الساقان ايضا قبطان بوريش بريبوره الرجل مصنوع من الثلج الرجل مصنوع من الثلج بورى نو كافيشو بانتالونا دالتو هو لا يرتدي بنطالاً بنطالا ولا معطفا هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا بربورو <تصفيق> كافتوت لكن الرجل غير بردان لكن الرجل لا غير بردان ايش ني نيري بربوره هو رجل من ثلج هو رجل من الثلج